وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب على ذلك ويقول تعلموا العربية فإنها لغة القرآن وقد تكلمنا على ذلك في الإسبوع الماضي وما قبله وبينا بأن الكلام إسم وفعل وحر فكلمنا عن الإسم الإسبوع الماضي وبينا علامات يعرف بها الإسم واليوم إن شاء الله نتكلم عن الفعل والحرف والعالمات التي يتميز بها الفعل والعالمات التي يتميز بها الحرف الفعل الفعل, الفعل يساوي حدث وزمن فعل يلابد من حدث ضرب مثلا وزمن ضرب يضرب مثلا في المستقبل أو ضرب الآن أو في المستقبل أو في الحال يضرب وضرب في الماضي حدث وزمن فالفعل هو ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه أو نقول يقترن بزمان يقترن بزمان سواء الماضي أو المبارع أو المستقبل والفعل له علامات عموما إجمالا وتفصيلا أما الإجمال يعرف الفعل بتقدم قد وسين وسوف كلما وجدت قد ما يأتي بعدها قل هو فعل دون أن يعني تتحرر إذا تقدمه قد أو سين وسوف قال المؤذن وهو يؤذن بعدما أذن وأراب إقامة الصلاة قال قد أكمله قد قامت الصلاة قد قامت قامت هنا قامة فلن ماضي حدثهم وقيمتهم والتاء فايش تاء قد قامت الصلاة والصلاة مفعول به تاء تاء تانيس فتاء هذه نعم فنقول قد قامت الصلاة او تقول كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون س يأتي بعدها ايش السين بعد الفعل عصول بدون أن تتحرق سيعلمون يعلمون فعل فعل إذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الواو صح مرفوع بإيش طيب إذن هو الفعل هو مدل على معنى في نفسه يقترن بزمان أو الزمان جزء منه يعرف بقد وبالسين وسوف فيؤتيهم أجورهم الفعل ينقسم إلى أقسام ثلاثة إلى التفصيل هذا إجمال علمنا الإجمال إلى التفصيل ينقسم إلى أخسام ثلاثة فعل ماضي, فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر الفعل الماضي هو الذي ذل على معنى في زمان قبل النطق به يعني فات زمانه في الزمان الماضي لا في الحاضر ولا في المستقبل قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه الله نزل نزل ذا في الزمان الماضي يبقى الفعل التنزيل والزمن المقتنم به في الزمان الماضي قال الله تعالى تبارك أيضا في الزمان الماضي تبارك هذه عقيدة لا تطلق إلا على الله فقط ده الفارق بين البركة وتبارك أو فارق بين مبارك وتبارك لا يصح أن تقول في حق الله مبارك قط مفهوم لما طيب خلينا نشوف الأخوات لأن هذا درس الأخوات هل يصح أن يقال في حق الله مبارك إذا قلتنا لا فأتينا بالإجابة ليما التعليم إن قلتنا نعم أتينا بالتعليم نقص نشوف الورقة الأول وبعدين ننظر في الإخوة عشان صراحة كل يوم اثنين أرى الأخوات يتفوقن على الإخوة مش محباة هذه صحيح ولا تدليس هذا نارض الخميس يعني الخميس يتفوق الرجال عن النساء مفيش ورقة مش عايزين رجائنا نخيف فيهن نحاول الدفع على الرجال هل مبارك تطلق على الله؟ ففوقنا النساء على الرجال ففترك اسمع منكم الاجابة الاولة وبعدين انظر في طيب توضع حسن هناك من ايه من باركه انظروا بقى الى الاخوات حتى تعرفوا ان المسألة ليست محاباة ولا تبليز الاخت ده قول لا البركة من عند الله ده صحيح قالت فلا نقول الله مبارك فمن الذي باركه انظروا كيف تقدمنا على الرجال فالاخوة تشد الهمة يعني الدرس ده أنا بعمي أقول للنساء والرجال ولا أعرف أن أحوج الناس للغة أنا وأنتم الرجال لأن الرجال هم الذين ينزلون السحات وهم الذين يعلمون الناس وهم الذين يحققون ويصنفون فيحتاجون جدا لهذه الألوم كالمصطلح وكاللغة وكأصول الفقه وغرض المقصود تبارك قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا كل هذه الزمن الماضي وأيضا قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليف قال هذا أيضا فعل الماضي يدل على الحدث والحدث هنا هو الحدث الماضي الماضي alternatives مضارع توافقون أو تخلفونهم توافقون ماضي 활동 المضارع توافقون ولا تخلفونهم الحدث هو القول لكن الزمن هو الماضي والمضارع أو, أو المستقبل لكن الحدث هو القول إذ قال ربك للملائكة يبقى إذن الفعل الماضي هو ما يدل على حدث في الزمن الماضي لا في الزمن الحاضر ولا المستقبل له علامات يعرف هذا التفصيل علامات يعرف بها. من العلامات التي تميز الفعل الماضي انه يقبل ضمير المتحرك ضمير المتحرك سواء المخاطب او سواء تقول ضربت عمرا ضرب فعل ماضي والتاء تاء المتحرك صح يبقى ضربت هنا فعل ماضي وهو كما قلت من العلامة التي عارفنا بها ان ضرب ده فعل ماضي لانه اتصل الضمير الفعل ايه ضمير الفعل المتحرك الضمير المتحرك سواء المخطبة كما قلت هو سواء المتكلم تقول ضربتي احمده ضربتي محمدا فهذه ايضا ضربة فعل ماضي صح ولا لا ولا فعل مضارع ماضي اكلت الطعام اكله فعل ماضي وكيف عرفت انه ماضي نعم ضمير الرافع المتحرك أكلته شربته اللبنة شربة فعل ماضي مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم يبقى أول علامة تعرف فيها الماضي أنه يتصر ضمير المتحرك سواء المخاطبة أو المتكلم العلامة الثانية يقبل تاية تأنيس يقبل تاية تأنيس الساكنة طلعت الشمس ده صح أن يقال طلع الشمس دي لطيفة نريد نراها في الإخوة ولا نسيب الاخوات ايضا المتقدمات على الرجال هل يصح يقال طلع الشمس لان الشمس جمع مذكر سالم طب يصح ان يقال طلع الشمس الشمس مؤنث ولا مذكر يبقى يصح يقال طلع الشمس لا طبعا ليش لان الشمس مؤنث يبقى يقال طلعت الشمس والاخوه ما زالوا على نيام عميق رفع ايدك هات اسمع عندك يجوز ان يقال طلع الشمس وطلعت الشمس ريخه تمشي بقى. تقولنا السحف هذه أفضل بقى الشمس مؤنت مجازي يعني طب وأنا أكمل الإجابة نعم فيصح أن يقال طلع الشمس وطلعت الشمس يصح ذلك فنقول طلعت الشمس قبل التاء التأنيين قال الله تعالى قالت امرأة العديد الآن حصحة الحق وقالت اخرج عليهم هنا يبقى قالت, قالت, قالت, قالت قالت قالت قالت قالت في عماد والتاء تاء التأنيف معللنا انه فعل ماضي لانه ارتبط بايش او اتصل لتاء التأنيف هذه علامة من العلامات يبا اذا العلامات التي تميل الفعل الماضي قبوله لضمير الرفع المتحرك وقبوله لتاء التأنيف فهمتم, فهمتم التطبيق قال الله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين اذ قالت امرأة وعمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني انك انت سامعنا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم تفضل تخرجوا واعيد الايه مره ثانيه تطبيق طيب الافعال ثلاثه فعل ما. وفعل وفعل قلنا الفعل الماض بعد ما عرفناه له علامات صحيح ده تفصيل دون الاجمال قلنا الاجمال قد وسين وسوف التفصيل من العلامات التي تميز الفعل الماضي عن غيره يقبل فائد تأنيث وأيضا ضمير الرفع المتحرك التطبيق قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محرر تطبقه استخرجوا الأفعال فين فعل الماضي من هذه الايات طفى اسبر طفى طفى فعل الماضي فبينولي بقى الله كيف أن هذا فعل الماضي لا بالعلامات تصل بضمير الرفض المتحرك أنا سأحركك من مكانك يا ماضي لإني ما أرى تحريك بحال من الأحوال فقال مبني لإيه ها نعم نتكلم عن ماضي هو اسمه ماضي ومن الفرقات العظيمة إنه هو مش عارف يجيب أي حاجة في الماضي ها طيب ضع لها العلامة ضع لها علامة من العلامتين وشوفت ممكن تقبلها ولا ما تقبلها يصح أن تقول استفايت محمدا لنفسي يصح يصح طيب آه. طب الحدث احنا قلنا فعل ماضي يبقى حدث وزمن ايش الحدث هنا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل الاستفاوة احسن الحدث والاستفاوة والزمن طيب كان كان ده ايضا حدث وزمن ايه الحدث الحدث صين الحدث فاه الحدث فعل الماضي ناقص ليش بقى ناقص ليفرق الرقم ده مش فعل كامل فعل ناقص ليش لأنه يدل على زمن ولا يدل على الحدث احسن يبقى اصطفى فعل ماضي ليه؟ ممكن تدخل ايه ده من الرافة المتحرك استفيتم محمدا من الناس واستفت هندو احمدا صحيح انا لا والتاء هنا تكون تاء ايش كنيس لا فضة فوق يبقى اذا هذي فعلا ماضي ثاني من الايات ها. محمد نظرت ما في بطني فين فين الفعل الان نظرة صح النظر ماشي مش منبك التقديم والتأخير مسموح بيه الان هي مش تلاوة صح نظرة التاء نظرت تاية تأنيس أنا اللي أنا أعرفه أن تاية تأنيس ساكنة إذا حركتها أنت فننزل على رأيك هي ارتبطت بإيش بيت صاحب نادي السيد بيت ها تاية المخاطبة كيف نظرتي تاية المخاطبة نظرته إني نظرته تو إني نظرته صيب يا إخوة إذا دمنا رفت إيش تحرك نظرته للرحمن صومة إني نظرت لك ما في بطني طيب جيد قالت قالت امراه عمران قالت فين الفعل قالت كل فعل فين الفعل قال دخلت تاء التانيث من علامات الفعل الماضي ان هو دخلت تاء التانيثيه قالت وهي قالت ساكنه هات المصحف كده تلاقيها متحركه ولا ساكنه ساكنه المفروض انا اصلا يعني لا اتعدى اسم استاذ صاحب اللغه العربيه وينك نحن نتعد عليه بالتدريب سياد اللغة المفروض هو يكفينا هذه المسألة صاحبه سيد محمود فنقول له احنا نعتذر له حتى لا نتقدم بين يديه يعني لكن سمحنا توافق على كلامه منها ساكنة لكن لا لا هي ساكنة الآن في القراءة لا ان ترجع المصحب على تريده قال تخرج عليهن قال تخرج ها ساكنة ومتحركة هنا الساكن تحرس ها ده لا اخوات الشغل ده شغل اخوات قالوا تاء التانيه الساكنه قالت تاء التانيه الساكنه جابت كل الافعال ونظرتوا سميتها وخاد نظرت تاء الفاعل هنا افعال ماضيه منتصره بتاء الفاعل ضمير الانسان المتحرك اتفوقنا خلاص عامه هنا تحركت كرهيت التقاء ساكنين تحركت كرهيت التقاء الساكنين وصحيح ان هي تاء تانث نعم قالت ثاني هي قالت الأخت هنا أتت لكم بسميتها فين بقى سميتها فين, فين سميتها سميتها وين الفئل الماضي فين ها سمت ها سم... سمت ها سميتها سميتها نعم أحسن ها المتحرك نعم والهادية الطيب سميتها مفاول مفاول نعم أحسن إيش ثاني لسة لسة ها وضعتها فين في الفعل الماضي وضعت والعلامه وضعت والعلامه طب فين بقى وضعت وضعه اه التاء تاء التانيث احسنتم اذا اذا الفعل الماضي يعرف بارتباطه بتاء التانيث يقبل تاء التانيث وايضا يقبل ضمير الرفع المتحرك القسم الثاني المضارع مضارعه يعني مشابهه في اللغه المضارع والمضارع لفظ يدل على معنى هذا المعنى يتحقق في زمن الحال او الاستقبال يعني يصح لزمن الحال والاستقبال قال الله تعالى قول معروف خير من صدقة يتبعها أدى. وين فألنظار هنا يتبعها قول معروف خير من صدقة يتبعها أدى. قال الله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه يوم يأتي تأويله يأتي يأتي متى هذا؟ يأتي ده فعلي لكن في أي زمن الاستقبال فاحنا قلنا هو يصحre الزمن الحال وزمن الاستقبال يصح الزمن الحال والاستقبال قال الله تعالى أيضا هل ينظرونinnr إلا أنتهم الملائكة أو يأتي أمر ربك فهنا يأتي أيضا هل ينظرون ينظر نعم ويأتي أيضا أفعال يبقى هو يأتي فهЗЫ mayoría أيضا الأفعال مضارعة إипا فعلي المضارع فو معنى يتحقق في الزمن الحال أو الزمن الاستقبال علامات أيضا سوف نع Dakile Ejimala نأتي للتفصيل الآن بقى له علامات تميزه عن غيره هذه العلامات الفعل المبارع له علامات تميزه من غيره وهذه العلامات الناس بالجلس قبلها لابد أن نتكلم عن فعل المبارع كيف نعرفه يعرفه أيضا يعني المشام عن فعل المبارع من أكثر من وجه الوجه الأول أن له حروف تميزه هذه الحروف إذا ابتدى الفعل بها قلنا هذا فعل فعل المبارع حروف تجمع في كلمة نائت أو أنائت نائت أو أنائت أي حرف نبي حروف الحروف تراها في فعل تعلم أن هذا الفعل ابتدأ تبيه الفعل يبقى فعل ده مضارع وهذا فعل يضم أوله أو يفتح يضم في حالتين ان كان الماضي منه رباعي أو يبنى للمجهول يبنى المجهول معلوم اما الماضي رباعي مثل سافر سافر هذا رباعي ولا خماسي سافر ستة سين رباعي هذا عدوا معي السين والألف والفاءة للربعة والراء خمسة قفضت أنا يبقى سين واحد ماشا الألف ثلاثة الألف باثنين الألف باثنين صح؟ بواحد بس؟ طيب يبقى سافر أربعة نقول نسافر فع المضارع منه يبقى الماضي سافرة نسافر بالضم يسافر بالضم أسافر بالضم تسافر بالضم يبقى يضم الفع المضارع ودي قاعدة لابد من طلب عمي أن يتقنها ليعلم كيف يضم الفئة المضارعة متى يضمه ومتى يفتح فيضم إذا كان رباعي في الماضي ماضيه رباعي مثل أيضا حاضرة يعني إيش حاضرة يعني حضر الجنون صح صح يعني ألقى محاضرة حاضر المدرس للتلاميذ نقول حاضرة رباعي فنقول يحاضر نحاضر أحاضر تحاضر فهذا ضم طيب أما الباقي ثلاثي أو غيره يكون مفتوح الفاء, مفتوح الفاء يعني أول الحرف يكون مفتوح تقول مثلا قام قام دي كم حرف خمسة ولا ستة انظر كذا قام كم حرف أربعة هون رجل ما اسمه اسمك ثلاثة ما اسمك أخوة خالد خلطك الله في الجنة بإذن الله طيب قام ثلاثة قل يقوم مفتوح أو مضموم مفتوح يقوم تقوم نقوم أقوم فإذا يكون مفتوحا إن لم يكن ربعية مفهوم فإذا الفائل المضالع يعرف أنه يبتدأ بحرف من حروف أني نأي يكون مضموما إن كان ربعيا أو للمجهول يضم المجهول ويكون مفتوحا إن كان ثلاثيا علاماته التي اشتهر بها أنه يقبل حروف الجز والنصف حروف الجزم والنصف قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم ولم ده حرف إيه جزم ولا نصر جزم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن لم يكن. يكن فعل ها فعل مضارع لما فعل مضارع لأنه سبقه حرف جزم نقول علامات فعل مضارع يسبقه حرف جزم أو نصر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمن لم يلد ولم يولد قال الله تعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فين فعل مضارع هنا يدخلوها سبقه ناصر أن يدخلوها قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تفعلوا الأولى مضارع لأنه سبقها جازم لم صح والثانية أيضا مضارع سبقها ناصر لن لن تفعله مفهوم يبقى إذن علامات الفعل المضارع تعرف أن يسبقه جازم أو ناصر قال الله تعالى تأتي للتطبيق قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فوارس الميدان أهل اللغة لسان العربي المبين هذه الصورة تحفظونها طيب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كايدهم في تطبيق وين الفعل المضارع قلنا له علامات إيش العلامات طيب قل بالقاعدة الأولى يبتدئ الفعل المضارع بإيش بالسين صح أو بالنون أو باللام أو بالعين هذه الحروف التي يبتدئ بها الفعل المضارع أنايت ولا نأيت نأيته فأنايته خطأ الاثنين واحد طيب خلاص طلع الفعل المضارع من الآيات بالقاعدتين بالعلامة وهذه القاعدة ها. ألم ألم ده فعل مضارع لكن فعل مضارع مجزوم ولغير مجزوم ألم ألم وأنا بخطأه وصيبهه يخطأ ألم فعل حر... طيب فين الفعل ترى ترى هذا الفعل طبق القاعدتين بدأ بحرف من حروف أنايت وهي التا أحسنك طيب القاعدة الثانية سبقه ها. سبقه جازم إذن هذا فعل مضارع طيب ثاني أه ألم يجعل يجعل هذا فعل منطرع متأكد لماذا هات بالقاعدتين يبدأ بالياء من حروف نأيته أو أنايته صح وسبقه جاز هو لم أحسن ثاني ترميهم متأكد ترميهم طب هات العلمات بدأ بحرف التى أحسن هذا جيد جدا قال الله تعالى هو الفجر والأيل العشر والشفع هو الوت والليل إذا يسر أكمله هل في ذلك قسم الذي حج ألم ترى كيف فعل ربك إرم التي لم يخلق وثمود الذين ديابه وفرعون والفجر الفجر السابق أم اللاحق لازم تعرف الفجر هذا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل والفجر والفجر إيه اسم الفجر نتأكد لما بالألف الله تبدعنا من علامات الاسم الآن نريد الأفعال إخوة الأفاضل فوارس اللغة العربية محمد طره نعم القاعده البلد بحرف الكاف وسبقه حرف الجزم نعم صح يخلق فعل مضارع العلامات بدا بالياء وهي حرف حروف هنيث وقبلها حرف جزم احسنت ها يس متاكد يس من اليسر يعني طيب هات القاعدة طيب فما لها ثلاث حروف خلاص بدا بالياء ماشي ايش عندك طيب إذا اذا الفعل المضارع بينا بأنه له خواعد يعرف بأنه يبتدأ بحرف من هذه الحروف نأيت أو أنايت والأمر الثاني يقبل علامات النص والجزء الفعل او القسم الثالث من الأفعال فعل الأمر فعل الأمر ولفظ يعني يدل على أن المطلوب تحقيقه في زمان المستقبل شيء المطلوب تحقيقه في زمان المستقبل قال الله تعالى وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ على الله. وبشر الذين آمنوا وعمل صالحات وبشر ويقول الشعر أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه فعل الأمر له علامات تعرف أولا أنه الفعل يدل على الطلب في زمان المستقبل الثاني يقبل يا المخاطبة ونون التوكيد يقبل يا المخاطبة ونون التوكيد قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينه فكلي, فكلي فعل امر وقري فعل امر واشربي فعل امر لما مطلوب الفعل هذا مطلوب مستقبلا وايضا يا المخاطرة وقري ايضا وقري نعم نفس الامر فكلي واشربي وقري عينه فقولي اني نظرت للرحمن صومة نقول ايضا نون التوكيد احفظنا آيات الله وداومنا على تلاوته أو احفظنا كتاب الله وداومنا على تلاوته احفظنا فنون التوكيد هنا تبين أن هذا فعل أمر قول الله تعالى وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية وقرنا في بيوتكنا واذكرنا ما يثلى في بيوتكنا لأذا الفعل الأمر نعم احفظنا لا لا بلو مشددة واحفظنا احفظنا أحسن صح انا أخطأت وأنت أصبت صح وأنا ما كنت أخطئكم هذا الخطأ مني وهم مني أدركني هو الذي أتى به صحيح احفظنا كتاب الله وداومنا تنطق وداومنا لا يا صحيح لا تنطق هكذا انا أخطأ جرك عشان أكسب بس شنونا متعدلين مع بعض <تصفيق> نعم فإذا نون التوقيت أيضا تبين أن هذه علامة من علامات الفعل الأمر نأتي إلى ولا بلاش تطبيق في الفئة الأمر نطبق نطبق طيب هي على الأفعال الثلاثة التطبيق هيكون على الأفعال الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم في سوات الجمعة قال فمن توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وأيضا قال نعمة المرضعة وبئسة إيش الفاطمة على حديث إيه على مسألة الإمارة صحيح وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرة والحرير والخم والمعاذف وقال الله تعالى إذا جاءك المؤمنات أكمله يبايعناك على ألا ولا يزلين ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يتينا بموثيان تفضلوا الآن ذكر لكم ثلاثة أحاديث وآية نكمل آية أخرى أيضا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة قال من ذريته قال لا ينال عهد الظالمين فابدأ <تصفيق> بيها نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات تلى فعل ماضي العلامة التي أثبتت لك أنه هو فعل ماضي ودلع الحدث في زمن ماضي نعم تلى فين العلامة يصح أن أنت تقرنها بإيش يعني يصح أن الله جلال يقول لو في غير القرآن ابتليت إبراهيم من الفعل الظاهر قال الله صح ولا لا في تقديم متأخير للحصر فهل يصح يقول الله جل في علاء ابتليت إبراهيم صح طيب أيضا اتصلت بضمير للرفع على المتحرك فدي دلالة عنه فعل ناضي أيضا محمد فين دي تله أسكت حتى لا تنزل ولا قال لا ينالوا ينالوا هذه فعل مضارع لما في أنون ما رأيكم في هذا في أنون نأيت أو أم جزاك الله خيرا على المشاركة الطيبة دي شوف ابتدأت بإيش هو أصل الفعل ناله فابتدأ بحفزة إذا اللي هي حرف الي يناله أحتنت جزاك الله خيرا لفضة فوق ها؟ فأتم هن فعل ماضي أتم فعل ماضي توافقونه توافقونه وين العلامة صح أحتنت على يمكن لي أن أقول أتمنت أمري صح ولا لا فيقابلت ايه ضمير الرافع المتحرك طيب الحديث فمن توضأ فبيها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل قال المسلم من ذهب إلى فمن توضأ فبيها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل توضأ ماشي توضأ ده فعل ايه مضارع ولا ماضي ماضي ولا اختلف المجلة جيد توضأ يا صلاح توضأ فعل مضارع اللي ماضي هم الآن قالوا ليه صراح في اللغة العربية بيأتوك كالقطر مش كالقطار كالقطر فانزل لي أسكب بما عندك توضع الآن فعله ماضي ولا فعله مضارع تساكف ليه طيب المجلس اختلف على قولين الآن نجعل فصل خطاب عند المديرة جوه مديرة المدنسة بفصل خطاب عندها توضع أخ قال ماضي وأخ قال مضارع يا أحمد ماضي والتى رأت فين نأيته أنايته الإجابة عند المديرة توضع فعله مضارع قول لي بتبخس حقنا نعم مضارع فين علامات المضارعة هنا إحنا قلنا دي أداة شرط صح أداة شرط الجازمة لكن مش حرط الجازمة صح بس أداة شرط تقول أداة شرط لكن الجازمة إحنا نقول لا أدوات الجازمة نعم توضأ فالنماضي متأكد وتخالف إخوانك فبعت علامة الماضي أقول توضأت أمس توضأت صباحا صحيح ولا لا توضأت هن قبل أتعطي التأنيس ولا ما قبل قبل طيب فبيها ونعمت ومن اغتتل فالغسل أفضل ماضي لأنه قابل ضمير على المتحرك وقابل أيضا تأنيف تقول توضأت زينب توضأت أمس توضأت قبل أن أأتي فبها ونعمت ومن اغتسرها في الغسل شوف ده عمليني موتوك توضى ده فعل الماضي والمضرع منه يتودى افهمه عشان ما باش فيه هذا دي تحذير جاي بورك طيب هذه الإجابة خليه بقى المدرس يجيبك عنه لا صاحب اللغة لا ما تدخل عن يأتينا بقى بالأدلة أنها تدخل على الماضي لا اسبت هات الدليل فيه هات البيت اللي قال فيه طيب هاتها بجان نزاع هات الدليل عليه حشان نفصل في النزاع صح ولا لا المسألة عنده الآن يأتي بها ويأتي يفصل لنا في النزاع فأكد بفعل نعمة فعل نعمة وبئسة فعل خالفوه انا لما قلت بئسة دخلت معه دي أفعال أفعال جامدة أحسن طيب نعمة فعل هات اللي بعده هو من اغتسله اغتسل فعل ماضي على ماذا اغتسلته اغتسلت صح احسنت فبئثت الفاطمة ها حا مثل نعمة طيب قال الله تعالى لست عليهم بمسيطر وين الفعل هنا قال لست عليهم بمسيطر ها قال لست عليهم بمسيطر اظن الاية لست محل النزاع الآن انه ليس فيها افعال لست عليهم بمسيطر ليست فيها افعال لست عليهم بمسيطر وين الفعل هنا يا إخوة لست عليهم بمسيطر الجابة جاء من جوة برضو انت من ده ليه ما هم متفوقات متفوقات عارفين أسلنا ونبل كده لا والله ما في محباه لا والله <تصفيق> لا والله ما في محباه لا والله طيب ندخل على الحروف إذن علمنا علامات الفعل خلص. ندخل على الحروف على الحروف الحروف لا تدل على معنى في نفسها لكن تدل على معنى في غيرها يعني إذا أدخلت الحرف في جملة يظهر لك معناها تقول مثلا خرجت من البيت إلى المسجد من وإلى من حرف الجر من وإلى وعن وعلى وحتى من حرف الجر لكن حتى دي مشكلتها مشاكل يعني قال رجل تأموته في نفسي من إيه شيء من حتى الغرض المقصود نقول من البيت خرجت من البيت إلى المسجد من وإلى ما معنى من وإلى ما علمنا معنى من ولا إلى إلا إذا أدخلناها أو ما علمناها حتى أدخلناها في جملة خرجت الخروج هنا في ابتداء يبقى من هنا للابتداء من وين خرجت من وين من البيت يبقى من للابتداء خرجت من البيت إلى المسجد يبقى إلى ها إلى الانتهاء أو الغاية قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى الاولى معناها نعم الطيه الثانيه هي الاهم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الى هنا بمعنى حتى وفي خلاف فقه طبعا لكن هي المنتهى نعم الى الغايه الى الغايه يبقى أو يعرف معنى الحرف لما يدخل في جملة. علامات الحرف تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. حرف تعرفه انه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل يعني مثلا لا يمكن ان تقول في الحرف تصري عليه الالف واللام او التنوين وايضا لا يدخل عليه حرف جزم فصح الكلام هذا حرف غير حرف الجزم لا يقبل ناصب ولا جزم قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فين الحرف انت ومن الناس من يعبد الله على حرف فين الحرف حرف هو ومن النما ييع الله على حرف حف على هو الحرف على هو الحرف طيب. الحروف تنقسم مناقسم فراسة حروف تدخل على الأسماء والفال حروف تدخل على الأسماء فقط وحروف تدخل على الأفعل فقط. هم الحروف التي تدخل على الأسماء والف حروف الاستفام كحل والحمزة قول. قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قال الله تعالى فهل انتم منتهون هذا دخل على الفعل لا دخولا قويا فهل انتم منتهون دخل على الفعل فهل انتم منتهون كده دخل على عيش قال الله تعالى حاكيا عن هذه القصه بين القرين وبين الاخر قال فهل انتم مسترعون فهل انتم ايضا دخل على ايش على إيش؟ دخلوا على الفعل قال الله تعالى في قصه يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوصف وأخيه هل هذه دخلت على الفعل أم على الاسم ايش هو الفعل علمتم قال الله تعالى أأنتم أشد خلق الأم السماء دخلت على ايش على الاسم ما رأيكم يا إخوة أأنتم أشد خلق الأم السماء على الاسم نعم. قال الله تعالى الآن وقد عصيت أنا في اختبار لكم سبوها دخل الاعرابي على رصاص سلم يسمع له دوي فقال الله ارتدك ها إذن هذه خاطه بالاسم ولا تدخل على الاسم والفعل تدخل على الاسم والفعل تدخل على الاسم والفعل تدخل على الاسم والفعل او ادي الحروف تدخل على الاسم والفعل خاطه بالفعل حروف الجزم لم ولما ولم, ولم فلما يذوق عذاب. تذوقه فعل دخلت على الفعل فقط غصة بالفعل لا يمكن أن تدخل على الاسم قال الله تعالى لم يلد ولم يولد دخلت على الفعل لا الاسم قال الله تعالى لم يكن له كفوا احد وقال الله تعالى لما يقضي ما امر لما يقضي ما أمره. دخلت ايضا على الفعل أراد الطيران ولما يريش ما رايكم في هذا دخل على ايش هذا دخل على ايش على الفعل والاسم فعل والاسم هذا فعل لا صحيح يبقى دقل على الفعل يبقى إذن هذه الحروف تختص بالأفعال أيضا الحروف التي تختص بالأسماء حروف الجر وفي السماء رزقكم وما تعدون وفي السماء لا تدخل على الفعل بحل من الأحوال أيضا قال الله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون يبقى إذن الحروف معناها يعرف في غيرها عندما تدخل في جملة وأيضا علامتها أنها لا تقبل علامتها الاسم ولا الفعل وحروف تختص بالاسم حروف تختص بالفعل حروف تدخل على الاسم والفعل ناتي للتطبيق قال الله تعالى فهل انتم شاكرون دخلت على على الفعل ايش الفعل هنا شاكرون يصح هذا الكلام ها طيب يقول الله تعالى لله ملك السماوات والارض لله ملك السماوات والارض فين الحرف ودخل على مين اللام على ايش قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فين الحروف يا إخوة فيه دخل على إيش إن في خلق الله أكبر ما تبقنا شيء حروف الجر قل تحفرها ولا تتدبر تدخل على اسماء ولا تدخل على فعال بحال من الأحوال طب أحسنت أن أنت يعني بينت عشان تبرق ساحة أخيك طيب قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس فيه صدور الناس من الجنات والناس صلاح الحروب الباق فين هي فهذه دخلت على إيش على فعل متحقص على اسم وين الاسم رب نعم ها من شر طبعا الشر خلاص معروف انه فعل يبقى دخل على الفاء شر اسم طيب شرك جنة الجنة انت قلت الجنة الجنة اسم إيه ده بحرف وإيه هو, هو الحرف البه من طهيم قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ومبناها والأرض ومطحاها ونفس ومسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد غاب من دستاها كذبت تمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواها ولا يخاف عقباها اخرجوا من هذه الصورة فعل ماض وفعل مضارع وفعل الامر وان وجد وايضا حرف وحرف دخل على فعل او على اسم او انه اختصر فعل او اسم نعم نسبوع جاي الاجابة خلاص ننتظرها من النساء احسن قبل ان ندخل في درس النساء الاجابة عند النساء لاننا ما اجد ايدي مرفوعة هذا شيخ ايمن نتفضل وشمس ما رايت الثالث في رايت في هذا الكلام اكمل خلاص المعطوفات ما فيش مشكله ها كذبت كذرب ما مالها دي كذبت فعل ماضي طيب كذبت فعل ماضي كذبت فعل ماضي يبقى كذب صح كذبه مش كذبت وعلمناه بتاء ايه تاء التانيث احسنت ها. قد افلح قد افلح فين فعل قد فعل ايه ده بقى قد افلح هو الفعل احسنت لماذا احسنت نعم مم. ثاني قد خابت خابت ولا فعل يا اخوة خابت عار وشنار لو قلتم اسمه والله خابت فعل ايش فعل امر خابت ماضي لماذا سبقه قد احسنت ايش ثاني من, من بسها من اسمعني بس ده مش ممكن يكون فعل أمر ماشي مضارع ماشي أنا معاك ماضي ماشي من؟ من حرف؟ من حرف يا إخوة يا فاضل؟ المدير يترقب بنا الآن من حرف؟ اسمه وصول مش حرف صح؟ من دستاهب؟ دستاهب فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ ماضي أحسنتم أكملوا محمد ها؟ نعم صحيح انبعثة انبعثة ده فعل ايه فعل أمر؟ طيب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وكانت بينه وبين فاطمة مشاحنة كما بين الأزواج بعضهم وبعض فخرج مغضبا ثم ذهب إلى المسجد فنام في المسجد فجاء نفس الناس يسأل فاطمة أين ابن عمك يتلطف بها قالت ذهب مغاضبا فذهب إليه فوجده في المسجد قد نام على ردائه والتراب قد على الرداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا مع علي وقد فاد علي بهذه الكنية قم أبا تراب قم عبا تراب اخرجوا الاسم والفعل والحرص من هذه الكلمات الموجزة من النبي صلى الله عليه وسلم قال قم عبا تراب قم عبا تراب قم عبا تراب فقال عليه ابنounds الطالب فما فرحت بكنية مثل هذه الكنية او ما تمتقت بكنية مثل هذه الكنية مم. قد نام سيب نام جميعون هاي ان receivers terceمن في كلام القيام احنا خلنا في كلام المحوم باقد made قم عبا تراب. تراب اريد لسم والفعل والحرص قم فعل امر متأكد أين علامته؟ كيف عرفت أنه فعل أمر؟ يفيد الطلب هذا أول شيء أحسن طلب إيه؟ طلب النوم طلب القيام عكس النوم نعم ويفيد الاتقبال خاص يفيد الطلب نعم العلامة الثانية لا العلامة الثانية يا إخوة يفيد أي قائدة تبها قائمة أحسن ها انت بجانبك الشفعي كيف ذلك؟ يصح أن يقال قومي؟ يصح؟ طيب الحمد لله طيب أكمله وين الاسم؟ وين الحرب وين الاسم فين علي ابن ابي طالب صح مين اللي قال انت قلت ابا ابا ده فعل ما له ما قال قم يا ابا تراب صح استنى ده نادي دخل عليه حرف نداء وهو مضمر مش ايش مش ظاهر قم ابا تراب قم ابا تراب اصلها قم يا ابا تراب ليش قال يا ابا ليش ما قال يا ابي او يا ابو تراب ها اسماء الخمسه ولا الا تنصب بالواو والنون تنصب بالآلف قال يا أبا قم يا أبا تراب طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن تضلوا تضلوا يا إقوة أفاضل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذا آخر تدريب حتى ندخل في عمك ما تصدر له المخالفات التي تتطع فيها النساء التقي فين الياء هذه التقي فين الياء راح قلتاش ليه فعل امر ماله منصوب بايش مبني مبني على حصف عرف العلة المهم ما يهم ما نريد اعراب لان نريد ان الاخوة تأتينا بالايش بالافعال والاسماء التقي لاحظ ما كنت واتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن ها الفعل. الفعل التقي فعل ايش امر احسنتم لما نعم طيب الاسم اتقي فعل ايش تاني الله الله ايش اس الله اس ما الدليل عنه اسم وين بقى الالف اللام طب شير الالف اللام كده وانطقها فين الالف اللام لا ولا صفية ولا حاجة ده علم الالف اللام شيرها الان انطقها لا من فعل معرف يعني معرف هو اصله ايه الاله اصله الاله يا اخوة يا فاضح طيب اتقي الله حيثما كنت وابع السياسة الحسنة تمحوها فين؟ سكين ليه؟ قبلها كنت كنت فعلا الماضي أما ليه بقى؟ فعلا مبني نقص ما يسم شغط اللغة العربية أنا بما لا يسركم جلست أخ قبل أن أتعلم اللغة يعني وكنت أتعب جدا فجلست أخ حفظ الألفية وجلست معاه والرجل أنا أقول له مثلا على مسألة يأتيني من البيت أنا والله أتكلم بالمسألة يأتيني بالبيت من الألفية الشاهد وكان صباحا بالسبحة يراجع الألفية وبالسبحة مسألة يراجع الألفية 30-40 مرة عمالي يراجع ولكن كلما أقول له اعرف هذه الجملة ما يستطيع أن يعرفها وإذا قرأ يلحم فقلت سبحان الله هذا الذي أقوله أن العلم لا يمكن أن يصل صاحبه إلى الإتقان إلا بالممارسة والتدريب والدربة والتمرس لا يمكن فالاخ الكريم عندما يتعلم اللغة ما يأخذ اللغة كذا إذا قرأ آية يبدأ وهو وهو بيقرأها يعربها لكن ما يجيش يصلي ويقول إن في خلط السماوات والأرض فيقول إن في خلط السماوات والسماوات كذا ويعرب ويصلي لا ما يفعل ذلك طالما يقرأ هو ممكن يستوقف نفسه ويأتي حتى بالقرآن ويراجعه حتى يعرب وينظر يعني يبدأ بالإعراب وينظر في القرآن فهل وافق العلماء أم لا فإن وافق فنستبشي بأنه قد أتقن اللغة فالإخوة مش مهم من هما يكون عندهم سعة اطلاع المهم من الإتقان. الإتقان والإتقان ما يكون إلا بالضربة والممارس فإذا كنت اسم من الأسماء الخمسة وهذه الاسم الأسماء الخمسة طب من الأسماء الستة ممكن طب كنت تو كنت, كنت كنت ده اسم ولا فعل ولا حرف الإخوة اللي وراء كنت اسم ولا فعل ولا حرف صاحب نادي الصيد عشان انت من اللي وراء برضو اجبنا الله يكرمك لانا كده هموت فعل ماض ما دليله كنت فو. نعم ده من الرفع المتحرك اتقل يا كنت كنت وهي هي كنت يبقى هدى الاصل يبقى ما هي صح تقبل نعم حسن نفس المخطوة المتكلم اتقل يا حيث كنت استاذ محمود حيث ما كنت ولا كنت ولا كنت طيب وأتبع السيئة الحسنة تمحوها يلا فعل إيش أتبع فعل ماضي فعل أمر طب وين الأسماء في هذا الحديث تركوا الأفعال والحروف الآن السيئة وإيش تاني حسنة والعلامة الآلف والآلف طيب أقول قولي هذا فأستغفر الله عليكم ورزاكم الله وعنا خير.